وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لَائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَانِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ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 ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعمقين منكم والقائلين لإخوانهم هل ماء إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحَّة عليكم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 وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَمُدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَلَمْ يَكُونُوا فِيكُمْ مَّقَامَةً إِلَّا قَنِيلًا لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا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 وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيْصِيِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ۚ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَارِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأُرْسِلَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا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 يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب الضعفين وكان ذلك على الله يسير وما يقدت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما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 إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين وَالْقَانِتَاتِ والصادقين والصادقات وَالصَّابِرِينَ والصابرات والخاشعين Hassirine والخاشعين والخاشعت والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذائرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم عفرة وأجر عظيمة.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 يا ايها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعدونها فمتعوهن يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين ظلين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث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 لئلاَمْ يَتَهِي الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُعْرِي النَّكْبِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَابِرُونَكَ فِيهَا إلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِ نَأِنَّ مَا سُقِفُ أُخِذُ وَقُتِلُ تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلٍ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 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وَكَانَ اللَّهُ غَثُورًا الرَّحِيمَ صَدَقَ اللَّهُ العَظِيمُ